وَإِذَا تُتْلَى عليهم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَسَاطِيرُ قُرُونٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي لا تبع إلا ما يحاء إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم النازع قل لو شاء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 نال الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض وبحانه وتعالى عما يشترون وما كان الناس إلا أمت واحدة فاقتلبوا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 معكم من المنتظرين